الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان والأتملان الأدومان والزمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمعين نستفق على بركة الله تبارك وتعالى الأربعين النووية أي فنسبة للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في, في الدارين أمين. جمع فيها أم هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسندنا إليه رحمه الله تعالى ومن ثم إلى ائمه المصدفين في كتب الحديث الحديث الأول اعتبار الأعمال بالنيه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال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 فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبرالين بن المغيرة بن باسديس البخاري الجعفي رحمه الله تعالى وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة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 الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان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 قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخذني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الكفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث منيا وفي نسخه فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتذرمن السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم رحمه الله تعالى اركان الاسلام وبه اليه عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم رحبهما الله تعالى سندنا الى الامام النووي رحمه الله تعالى بإسناده قال الخوف من سوء الخاتمة عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خطه في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مبغدا مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكثب رفقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وبه اليه قال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 من عمل, عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبه إليه قال عن أبي عبد الله النعمان بن, بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما امور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتعاه فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان والا الله محارمه الا وان في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى ومه إليه قال عن أبي رقية تميم بن أوثم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم رحمه الله تعالى وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عطموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وبه اليه قال عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فجدني بور وما أمرتكم به فأتوا منهما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال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 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له رواه مسلم وبه اليه قال عن ابي محمد الحسن في علي بن ابي طالب خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما انه قال حفظت الرسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك ما لا يليبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا وعن ابي حمده انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب, ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قال ابو هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وعن أبي يعلى شداد بن أوثن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا حد وليحد أحدكم شكرة وليحد بيحده رواه مسلم وعن أبي ذر بن جن بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، ورضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تفقها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وعن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كنت خلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفت الصحف ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي يعني في البخاري ومسلم احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وعن أبي مسعود عقبه بن عمرو بن الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلاب النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري رحمه الله تعالى ربه قال عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله أنه قال رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله كل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم رحمه الله تعالى ويني اليني عن ابي عبد عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحلت الحلال وحرمت الحرام ولم اجد على ذلك شيئا االه كل قال عمرو وهو مسلم ومعنى حرمت الحرامة إجتذبته ومعنى أحلالت الحلالة فعلته معتقدا حلّه وبه إليه قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تمله الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواه مسلم رحمه الله تعالى وبه اليه قال عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كنتم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم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 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنتم وجنكم كانوا على أتقا قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنتم وجنكم كانوا على أفجى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن اولكم واخركم وانسكم وجنكم طاروا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط اذا ادخل البحر يا عبادي إنما هي اعمالكم احصيها لكم ثم إياه اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يمنن الا نفسه رواه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فضل التسبيح والتحميد والتكبير وبه اليه قال عن النبي ذر رضي الله تعالى عنه ايضا اثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأديان يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أولياء قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون إن بكل تفية صدقة وكل تفيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي وضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله ايات احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضع في حرام اكان عليه مذر فكذلك اذا وضع في الحلال كان له اجر رواه مسلم رحمه الله تعالى وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين اثنين صدقة وتعين غجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبه صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدق رواه البخاري ومسلم وبه إليه عن النوازن سمعان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البذل حسن الخلق والنحن ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابسط ابن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفق قلبك البر مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأستوك حديث حسن وروب إناه أصح مشروي في مسندين إنامين أحمد بن حنبل والدار بيه إسناد حسد الدار ليس وبه إليه قال عن ابي نجيح العرقاظ وبنسارية رضي الله تعالى عنه انه قال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 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة من ضلالة رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أمين في الجنة وبه اليه قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله جن بعمل من الجنه ويباركني عن النار قال لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسنه الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتحيي الزكاه وتصوم رمضان وتحب البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جلده والصدقه تفقه الخطيئه كما يفقه الماء النار صلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذره سنامه قلت بلا يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أكبرك بمذاك ذلك كله كنت بلا يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله فإنا لم بما نتكلم به فقال فلت أمكاً وهل يفض الناس في النار على وجودهم أو قال على منافرهم الا حصائد ارسلتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وبه اليه قال عن ابي ثعلبه الخشني بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى فرض قرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة, رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارة ابني وغيره وفيه إليه قال عن ابي العباس تهل الساعدي رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره الحسنية حسنة وبه إليه قال عندك سعيد سعد بن مالك بن سلاد الحبري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه مماجة والدار قطني وغيرهما مستدر ورواه مالك في الموطة مرسلا عن بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد ولم قلق يقوي بعضها بعضا وبهذه السيئه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الذات بدعواه لدعى رجال الاموال قوم ودماؤهم لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضهم في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 وبه اليه قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات لحسب رئم من الشغل أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعربه رواه مسلم رحمه الله تعالى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 والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنه ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يخلون كتاب الله ويتجارسونه غيرهم إلا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ وبه اليه عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بشيء فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئه واحده رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروب قال النووي انظر يا اخي واتقن الله واياك الى عظيم رسل الله تعالى. وتامل هذه الالفاظ وقوله عنده اشاره الى الاعتناء بها وقوله كامله للتاكيد وشده الاعتناء بها فقال بالسيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والبنة سبحانه لا نفس تداء عليه وبالله التوفيق وبه إليه قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنوحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادني وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما اترقه عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت ردود سمعه الذي يسمع به فمصره الذي ينصر به ويده التي ينرقش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني وما ترددك في شيء أنا فاعله فأجد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكرم وأنا أكرم مساءة وبه إليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وبه اليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي فقال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 رضي الله تعالى عنه بما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به حديث حسن صحيح ورويناه في كتاب الحجه بلفاد اسناد صحيح ووم يذكره قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال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 ثم لقيت لا تشيرك بي شيئا لأتيتك بالقرابها مغفرة رواه الترميبي وقال حديث حسن صحيح بهذا نستمتع الأربعين النورية للإمام المجين النور الرحيم الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المسلمين سيدنا محمد النبي الأمين الطاهر الزكي على آله وصحبه الطيبين الطاهرين جز الله عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله الله عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو رضي <تصفيق> الله عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفع بحديك